إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أولئك إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتيء الفتنه بتيء الفتنه وبتيء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أُولُو الألباب. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة وهبنا من لدنك رحمة إنك تالوهم ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم نَمَوَبِّسَرْمِهَا ذَلِكَ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَاهُ كَافِرَةٌ وَأُخْرَاهُ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَهُمْ رَأِيَ الْعِلْمِ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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عاده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا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 فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنَّا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا قريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك ما تشاء تِلْكَ الْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 وما عملت من سوء ان توتلوا ان بينها وبينهم امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 رِيتًا بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه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 ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما فَسَعَى عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 فأمَّن لَذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شديداً في الدّنيّةِ وَالْآخِرَةِ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 فَمَنَحَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبَنَا أَنَا وَنِسَاءَنَا ونساء أنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق.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 فَإِنَّهُ وَلَوْ فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمِ لِمَ تُحَاجُونَ أجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون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 أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 أحدهم ملء الأرض ذهبا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 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 إن أول بيت وضع للناس لَلَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكٌ لَلَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم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 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما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 لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوه إلا بحبر من الله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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمه يتلون آيات الله أنا الليل يتلون آيات الليل وهم يسجدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا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 قُلِ الْمَوْتُ وَبِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذْ غَادَرْتُمْ مِنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ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 وَمَنْ نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين يعفون في السر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 والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار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 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِذَا مَسَّكُم طَرْحٌ فَقَدْمَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مأجلا.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 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بلى الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما أههم النمّار وبأس مثوا الظالمين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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطٍّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 فارحين بما آتاهم الله من فضله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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله إن عنده حسن الثواب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 يا أيها الذين آمنوا صبروا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون